ثم أما بعد فإن رحلة الحج أمتع رحلات الدنيا وأنفع رحلات الآخرة دعوة إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إنه البيت محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال إن الوفاده على الله شرف لو تعلمون عظيم إن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الزمان ونفس المكان رجاء أن يتيسر نفس الحال شرف والله لو تعلمون عظيم عادة الإنسان عادة الإنسان الظلم والنسيان ومن هنا شرع الله عز وجل لرافته بعباده ورحمته وكرمه وبره وإحسانه شرع الله تعالى مواسم الطاعات وجعلها مفرقة في أجواء الليل والنهار والأيام والشهور والأسابيع والسنين والعمر هذا كله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم ومن هنا ان لله في ايام دهره نفحات امرنا الله تعالى ان نتعرض لها فترى المؤمن المشفق المحب الراغب الموصول بربه سبحانه وتعالى مشغولا بتتبع هذه المواسم والأيام واللحظات والنفحات إذ الصلوات الخمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المضرور ليس له جزاء إلا الجنة ومن أعظم هذه المواسم موسم الحج ومن أشرفها على الإطلاق لاجتماع شرف الزمان وشرف المكان والاكتمال العبوديات كلها فإنه قد يتصور كل العبوديات بسوى الحج ولا يكون ذلك الاكتمال إلا في موسم الحج فيقبل الناس على ربهم سبحانه وتعالى الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم لكن الله عز وجل كريم لا يقصر هذا الفضل وهذه وهذه المنن وهذه الاعطيات على الحجيج فقط وانما يفتحها لكل مسلم اراد الله سبحانه وتعالى واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فتكون هذه البركات للحجيج وغير الحجيج قد يتميز الحجيج بشرف المكان ويجتمعون كلهم بشرف الزمان ويبقى شرف الحال وهو المطلب الأول رب آفاقي غير حاج يسبق كثيرا من الحجاج فالقضية معروضة للجميع ليست لفئة دون فئة ولذلك في نهاية الموسم يرجع الناس جميعا مجبورين الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسأله فأعطاهم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وأما أهل الافاق ممن لم يتيسر لهم الحج فقد شاركوا الحجيج شرف الزمان وحرصوا على شرف الحال فانت تراهم يتعبدون لله عز وجل في الايام العشر وتراهم يكبرون ويهللون وتراهم يصومون عرفه وهذا وحده مغفره ذنوب سنتين لمن لم يحج كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفل الجميع بالعيد معا وتتم هذه الفرحه للجميع وقد يحرص اهل الافاق على الاضحيه فيعتق الله عز وجل منهم ما يعتق بكل عضو عضوا هذه كلها بركات وهذه كلها نفحات وهذه كلها آمال وإشراقات أن ترى من نفسك الانشغال بهذه المعاني والفرح بها والاستعداد لها هذه علامة صحة أنت إذن على الطريق هذه علامة صحة وهذا من توفيق الله عز وجل لك أن تهش لهذه المعاني وتبج وأن ترى نفسك منصرفا عنها لا يكاد يفرق معك أن يكون زمان حج أو زمان لهو لا يكاد يختلف رمضان ولا غيره لا ترفع راسا لوقت الصلاة ولا غيرها فهذه علامة خزلان وعلامه انصراف الرب عنك ومن يردد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا ولائك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء نعوذ بالله من الخزلان اذا وجدت نفسك مشغولا بقضيه قطع منازل الطريق إلى الله عز وجل على خير بالبدن والقلب مهتم لذلك مشغول به أين أنا في عين الله سبحانه وتعالى تحرص أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك تتلمس جوارحك وتحرص أعضائك أن تكون في غير طاعة الله عز وجل من كانت الآخرة نيته جامع الله له شمله. وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه اذا كان ذلك فابشر فانت على الطريق اذا وجدت نفسك تهش وتبش لاحاديث الوعد كلما جاءك وعد من الله عز وجل وعند الله خير كثير اذا مر عليك مثل حديث الترمذي من حديث انس يقول الله تعالى يا ابن ادم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 تذهبني معا الى صلاه الفجر تجلسان الى الشرور تتنافسان في تكبيره الاحرام تتداعيان الى مجالس العلم واقراء القران تحرصان على التذكير بالله عز وجل في كل وقت وتنصرفان عن معصيته وتتعاونان على البر والتقوى وتتواصيان بالحق والصبر فانت والله على الطريق اذا صحت لك ساعه قبل الفجر فقمت الى ربك سبحانه وتعالى فاخذت زاويه في بيتك لا تريد ان يراك احد ولا اهل البيت وربما ذكرت من غدراتك وفجراتك ما ذكرت فاستحضرت قول الله عز وجل في عليائه حيث يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عنه ينزل ربنا الى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الاخر فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من كذا هل من كذا إلى أن يطلع الشمس فأخذت هذا المعنى معك في قلبك وتوضأت فأحسنت الوضوء واستقبلت القبلة حيث لا يراك أحد ما ونزلت في سجودك إلى ربك سبحانه وقل يا رب أنا التائب فتوب علي. يا رب انا المستغفر فاغفر لي يا رب انا السائل فاعطني وفتح الله لك من معاني القران فتح لك اقفال القلوب افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها حين تفتح الاقفال وتاوي الى ربك سبحانه وتعالى حينئذ يفتح الله من انواع الثناء والوان العطاء ما لا يعرفه العبد ساعتها تقول اللهم أنا العدم الذي أوجدته فلك الحمد أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد أنا الضال الذي هديته فلك الحمد أنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد أنا العزب الذي زوجته فلك الحمد ولا تزال تتملق ربك سبحانه وتعالى حتى تستشعر الجنة وانت ساجد بين يدي الله فأنت على الطريق إذا صح لك يوم صوم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا ورأيت من حرارة الجو فصبرت على العطش ومن برودته, أو من برودته فصبرت على الجوع وجعلت تعالج شهواتك وجعلت تدافع شيطانك حتى تم لك هذا اليوم وأنت ترجوه عند الله عز وجل ترجو جزاء الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فأنت والله على الطريق إذا صحت لك ساعة خلوة وقفت فيها مع نفسك بعيدا عن صور الدنيا وألوانها وافتنانها بعيدا عن الأشياء بعيدا عن الناس بعيدا عن كل شيء ما سوى الله سبحانه وتعالى فذكرت حالك وذكرت عجرك وبجرك وقصورك وتقصيرك وغدراتك وفجراتك وذكرت كبر سنك وذكرت قرب أجلك وذكرت الموت وسكراته والقبر ووحشته وذكرت الآخرة وما يكون فيها في عرصات القيامة وكيف أن الإنسان عاجز عاجز عاجز عن أن يكون له شأن وتحمل إلا برحمة الله سبحانه وتعالى فرق قلبك ودمعت, ودمعت عينك ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه حينئذ فأنت على الطريق إذا جرت بك المقادير فيما جرت ووقع لك ما تختار وما لا تختار وكان من جيوش الهموم وتلال الغموم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فصبرت صبر الرجال وامتثلت لأمر الله عز وجل وعرفت معنى الرضا بالمقادير وعرفت معنى الاستسلام لأمر الله عز وجل أسلم إن اراد الله أمرا وأترك ما اريد لما يريد وشعرت بحلاوه ذلك أنك عبد مربوح وأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره قاهر فوق عباده لا رد لقضائه ولا غالب لأمره ولا مبدل لكلماته فاستسلمت وأنبت ورضيت وقلت كما قال العبد الصالح أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القدر ودعوت الله اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته واجعلني أغنى خلقك بك وافقر عبادك إليك أرزقني حسن التوكل عليه وحسن الإنابة إليه وحسن الظن والثقة بك فأنت على الطريق إذا شغلت نفسك دائما بلحظات الخواتيم أنت تسير إلى الله ترى توشك أن تصل لكن كيف الوصول في أي حال؟ سوف القى الله عز وجل على اي حال تخرج الروح في حال قرب او في حال بعد في حال اقبال او في حال ادبار وارعضك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفيه فوالذي نفسي بيده ان احدكم يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها لا حول ولا قوة إلا بالله استحضرت هنا خوفك وامتلأ الوجل وامتلأ القلب بالوجل وشعرت أنه ما هو إلا عفوه وحلمه أو الهلاك والعطر وجعلت تتأمل كيف يكون هذا الأمر فتدعو الله عز وجل بحسن الخاتمة وان يجنبك سوءها وانه لا حول ولا قوه لك الا بالله وانشغلت بهذا الامر تاملا وتفكرا واعدادا ودعاء وانزالا للحاجه بالله عز وجل فانت على الطريق اذا عاملت ربك سبحانه وتعالى بالفقر التام لا ادوات ولا ملكات ولا اسباب ولا اشياء من أنت وما أنت لم تر لنفسك شانا ولم تر لنفسك حالا ولم تر لنفسك شيئا بل نظرت إلى نفسك نظر العبد المربوب الفقير الظالم لنفسه ونظرت إلى الرب سبحانه وتعالى على أنه الغني الحميد وعرفت أن الرب رب والعبد عبد ولم تر لنفسك منزله ولا مكانه ولا غرك ثناء الناس عليك وحسن كلامهم اليك فان هذا كله كما قال الله تعالى انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا لو سجد لك ما على البسيطه فالى خمسين عاما لا يبقى الساجد ولا المسجود له فعلم تدخل النار اذا ملكت معاني الفقر قلبك وجوارحك فتحركت كمسكين من المساكين تجالس المساكين وتطعم مع المساكين وتود أن تعيش مسكينا وأن تموت مسكينا وأن تحشر في زمرة المساكين تتخلى عن ألقاب الدكترة والأستاذة والمشيخة ونحو ذلك مما أهلك الناس فأنت على الطريق إذا وجدت نفسك موفقا في معرفه هدفك تعرف من اين والى اين موفقا في ترتيب اولوياتك تعرف ما الذي حقه ان يقدم فتقدمه وما الذي ينبغي ان يؤخر فتؤخره وجدت نفسك رزقت همة في الطاعه تحب الحسنات وتكره السيئات وجدت نفسك حريصا على التخلق باحسن السجايا فالدين حسن الخلق وجدت نفسك تانس بعباده الله عز وجل وتستوحش من الناس وجدت نفسك صاحب فكره وهم ودعاء في كل يوم تدعو في كل ركعه في كل صلاه تتلمس وتتحسس اوقات الاجابه فتنشغل بها لا يكاد يفوتك ساعه اجابه من يوم جمعه ولا يكاد يفوتك وقت استغفار بالاسحار ولا يكاد ولا تكاد تفرط في دعوه بينه كل اذنين فانت على الطريق اذا وجدت نفسك في الجمله حريصا على ان تغلب الطبيعه الملكيه فيك الطبيعه البهيميه لست صاحب فكره دالضه مسرفه في شؤون الدنيا لا تعتني إلا بالمطاعم والمشارب والمناكح والتأنق في الملابس ونحوها وإنما شغلك يكون بمعاني الإنابة والفرار والاستقامة معاني الانس والشوق معاني الزوق معاني الإقبال فأنت والله على الطريق إذا تعسرت هو الإنسان شأنه أن يتعثر وكانت لك حال تعرفها من نفسك في طلب علم وحرص على العمل ودعوة إلى الله عز وجل وكان لك شأن أنت تنميه وفجأة وقعت وقعت فلم ترى لنفسك إلا كل تحت وتحت واستحضرت قول الله عز وجل في الحديث القدسي أزنب عبد ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي قال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به قد غفرت لعبدي ثم ان العبد عاد وهذا شأنه فاذنب ربما نفس الذنب او غيره فعاد الى ربه منيب قال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال الله عز وجل ولا يمل الله حتى تمل قال علم عبدي أن له ربا يغفر الزنب ويؤاخذ به قد غفرت لعبدي فعاود مرة ثالثة ربما نفس الزنب فعاد إلى الله بنفس الحق أين يذهب؟ قال ربي أزنبت زنبا فاغفره لي قال الرب تعالى في عليائه علم عبدي أن له ربا يغفر الزنب ويؤاخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء إذا كان هذا شأنه وإذا كان هذا الضابط الذي لا يجعل الشيطان يتملكه ولا يتغلب عليه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فانت على الطريق فان الشيطان كثيرا ما ياتي العبد ويقول له مثلك لا يكون للجنه ولا يكون لعملها انت صاحب كذا وكذا وكذا يا اخي اذهب فمت في اي مكان واستحي من الله عز وجل طالما عدت اليه ونكست العهد هذه شنشنه شيطانيه وهذه خدعه خبيثه لكن ان تكون على هذا الحال فانت والله على الطريق اذا وجدت نفسك مشغولا مهموما بقضايا المسلمين تهش لما يسعدهم في الدنيا والاخره وتبش وتغضب وتحزن لمصابهم وآلامهم يؤذيك ارتفاع أسعارهم وإن كنت غنيا ويشق عليك سيلان دمائهم وإن كنت معافا وتكره باعتقالاتهم وأسرهم وإن كنت في مأمن وتتألم لما يقع فيه إخوانه ولما يمر في بلادك تاسى على ذلك وتسأل الله تعالى أن يكشف الكرب عن المسلمين وتنظر أين تقف تقف مع المظلومين ولو كلفك ما كلفك أم تقف مع الظالمين لأجل أن تمرر الأمر أو تداهن فيه ولكي تحرز نفسك ومالك وشغلك ومنصبك ووظيفتك إذا وجدت نفسك منحازا إلى الحق ولو كلفك ما كلفك فأنت والله على الطريق هذا شأن المؤمن حريص يتحمل الأمانة يتحمل المسؤوليه علم أن الله عز وجل كلفه إن الله عز وجل كلفه لا فقط بالدائرة الضيقة في نفسه كلفه بنفسه أول ما كلفه لكنه كلفه ايضا بان ينظر في خاصته حتى تتسع الدائره فان من واجب العبد ان ينظر في والديه اولا ثم ان ينظر في ارحامه واصهاره ان ينظر في زملائه واخوانه واصحابه أن ينظر في عموم أهل بلدته وفي عموم أهل قطره أن يتحمل أمانة الإسلام جميعا بل أن يتحمل شؤون غير المسلمين كيف نسعى لإدخالهم في الإسلام الله ابتعسنا نحن المسلمين لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعه الدنيا والآخرة ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام هذا شأننا نحن نحمل أمانة الدنيا كلها مؤمنها وكافرها وبرها وفاجرها نتواصى بالحق والصبر ونتعاون على البر والتقوى ونبذل النصيحه للمسلمين ولغير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن فأنت إذن على الطريق اللهم أمضي لنا نيتنا في طاعتك وهجرتنا إليك الحمد لله يرحمه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 وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي كبشة الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فعمل فيه بطاعة الله وصل به رحمة ورعى حق الله فيه فهو في أعلى المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله فهو بنيته فهما في الاجر سواء هذان على الطريق لو تأملت قال ورجل لم يؤته الله علما واتاه مالا فلم يراعي حق الله فيه فهذا باخبث المنازل ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال لو ان لي مال فلان لعملت بمثل عمله فهو بنيته وهما في الأجر سواء أربعة أصناف لا خامس لا إثنان منهما على الطريق الذي يعمل بطاعة الله وينتوي الخير دائما وإن قصرت أسبابه هؤلاء على الطريق والذي يعمل بمعصية الله وينوي المعصية وإن قصرت أسبابه فهذان في الوزر سواء ليسوا على الطريق إما أن تكون على الطريق طريق الافراح طريق النجاح والفلاح والسلامه والسعاده والسياده والرياده والشرف والفضل وصحبه الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقة ورؤيه رب العالمين وحسبك بهذا واما ان تكون الاخرى اسال الله السلامه والعافيه والنجاه احذر يا عبد الله، احذر أن تكون بعيدا عن الطريق، أن تتيها في بنيات الطريق، أن يؤخذ بك عن الطريق، أن تقرا في فاتحة القرآن بعد الفاتحة، أصناف الناس فلا يخرج ذلك عن إما على الطريق وإما خارج الطريق، خلف بهم عن الطريق، الفلاميم ذلك الكتاب.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 وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين أُوتُوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون يخرون للأزقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول ويخرون للأزقان يبكون ويزيدهم خشوعا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 لكن الايات تتعاقب إن الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ليسوا مشغولين بهذه القضية أساسا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ما ظنك بمن ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟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 دركات ومنزله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار تحت الكافرين ومن الناس من يقول امنا بالله هنا وجه الفتنه انه يتظاهر بمعان تفتن الدهماء والعامه ها يقول امنا بالله وباليوم الاخر والحقيقه لا يعرفها الناس يعلمها الله وما هم بمؤمنين يخادعون الله وهل يملك احد ان يخدع الله لكن هكذا صور لهم وغلبت عليهم شقوتهم يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض انه مرض الشبهات والامتلاء بالشهوات التي غطت القلوب وأفسدت الأرواح ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ثم انظر إلى أفعالهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون من نصدق نصدق ربنا الذي حكم عليهم انهم مفسدون أم نقبل دعواهم أنهم مصلحون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا هل كما امن السفهاء لا يقفون في صف المؤمنين الا انهم هم السفهاء والسفيه ضعيف العقل الذي لا يحسن التصور ولا يحسن التصرف يحسبون انهم ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا واذا لقوا الذين امنوا وهذا نهايه ما يتصور من التلبيس قالوا امنا واذا خلو الى شياطينهم قالوا انما معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صفقه خاسره ليسوا على الطريق هؤلاء ليسوا على الطريق احذر أن يخالف بك عن الطريق ولا تغتر بحالك ما دمت في الدنيا لا تغتر العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية وما لم تعرف كيف تكون النهاية فاياك أن يعجبك حالك أو ترى نفسك في مشهد من المشاهد أو مقام من المقامات وقفت موقفا محمودا أو قمت مقاما مشهودا الله أعلم كم من الناس كان هذا شأنه ثم ثم زاغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين احذر أن تنصرف عن العلم ولو بالعبادة في بني إسرائيل ذكر ابن الجوزي خبر ذلك الرجل الذي أراد الشيطان أن يفتنه فجاء إليه وكان عابدا يتعبد في صومعته فألقى عليه الشبهه هل يستطيع ربك أن يدخل الكون كله بأرضه وسمائه وجباله وانهاره وبحاره في بيضة؟ فتردد الرجل لماذا تردد؟ وخلف به عن الطريق إن تردده كفر بالله وشك في قدرته في الله شك؟ لكن العالم لم يخل عليه هذا المعنى فإن العبادة بلا علم ليست على الطريق احذر أن تكون علم وأن يكون هذا العلم عليك لا لا إنما العلم ما نفع العلم مغامرة كبرى إما أن يرفعك وإما أن ينزل بك واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها هذا الأصل أوتيال اسم الأعظم فما الذي اضله ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه اتباع الهوى والنزول إلى معاني الأشياء ثقلة الدم واللحم والمعاني السافلة الدنيئة وترك التحليق في المعاني العالية فمثلوا كمثل الكلب مثل الذين حملوا التوراة وهذا من العلم ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفار أسفار على ظهر حمار فما قيمتها لا ينفع العلم قلبا قاسيا ابدا ولا يلين لفك الماضغ الحجر احذر ان تكون كهذا الشاعر الاديب ابي نواس الذي بلغت به وحريه ابداعه كما يزعمون في الادب والكلام والشعر ان يتمخرق بمجرد ارضاء الناس فيقول فيما يقول ما جاءنا احد يخبر انه في جنه من مات او في نار وهو يعرف خلاف ذلك لكن شيطان الشعر جعله يتم بها معنى او يظهر بها فنا او يظهر بها ابداعا واي ابداع في هذا لا ادري او يسيء الادب انا لا استطيع مدح امام كان جبريل خادما لابيه وهو يمدح بعض الامراء وبعض الوجهاء احذر هذا ليس على الطريق احذر ان تكون كهذا القائد المغوار الفاتح الذي كان له من السطوة لكنه كان كثير الولوغ في الدماء الحجاز حسبه أن يقتل سعيد بن جبير إمام أهل زمانه يدخل عليه هذا الشريف الذي عرض القرآن على ابن عباس بحر العلم سعيد بن جبير يقول له من أنت يقول أنا سعيد بن جبير يقول أنت شقي بن كسير اقتلوه خالفوا به عن القبلة في قصة مشهورة ليس هذا على الطريق ولو ادعى ما ادعى من الحفاظ على وحده البلاد وامن العباد احذر ان تكون كهذا الذي غره ماله فالهاه عن كل شيء واعماه حتى عن القيم والاخلاق ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين واعتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن ما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال وبئس ما قال إنما اتيده على علم عندي رد الأمور إلى نفسي فخسفنا به وبداله الأرض إذ ليس هذا على الطريق احذر أن تكون كهؤلاء الوجهاء الذين همهم الدنيا ولو على حساب الدين عرف ابو جهل لعنه الله ان محمدا عنوان الصدق ومعدن الشرف والكرم فديناه بآبائنا وامهاتنا صلى الله عليه وسلم ولا والله ما كذبه لكنه كان يقول لماذا محمد أفضل حديثا مني نفاسه ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله احذر ان يكون لك وجاءه وشرف في قومك فتضيع هذا بإثار الباطن على الحق كالوليد بن عتبة التي ذهب واستمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه كلامه وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقول هذا بشر فلما رجع إلى قومه وسألوه وكبير القوم وإمامهم فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر تمخض الجبل فولد فأرا فقال إن هذا إلا سحر يبسر إن هذا إلا قول بشر سكت دهرا ونطق كفرا سأصليه سقر زرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان يزيد احذر احذر ان تهلكك صحبته فتخالف بك عن الطريق ابو طالب شريف العرب وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم العاقل الفاهم الواعي المنصف ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامة أو حزار لا لوجدتني سمحا بذاك مبينا لكن ما الذي أضله مع كل هذه الملكات والأدوات التي يحار فيها العقلاء أمر يسير صاحب آباء جهل صحبة أبي جهل وما أكثر آباء الجهل في زماننا نقلته من معسكر الحق الذي كان على وشك الدخول فيه إلى معسكر الباطل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 صادا لك عن قول كلمة الحق ولو كلفك ما كلفه كان هامان يعرف أن فرعون حقيق يبول ويتغوط ويعرق منتن الريح إذا لم يغتسل أين من هذا شأن الاله أو الرب ومع هذا كان يجري وقال, وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لاظنه كذبة وكان هامان يقول نعم يا سيدي أنت والله الهنا وأنت والله ربنا ويأمر الناس بهذا ويمتحنهم في ذاك فأين فرعون الآن وأين الفراعين وأين هامان وأين قارون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدينه كما بعدت ثمود هذه معاني ينبغي ان تكون محل نظر منك ومحل تامل عندك اما ان تكون على الطريق واما ان يخالف بك الطريق لا يشغلك عن هذا زحمه الدنيا وزحمه الاحداث وانصراف الناس الى معايشهم وانت رجل من الناس وهل آفة الناس الا الناس الاسعار والطعام والشراب والاحداث والاحوال والدروس والاولاد والزوجات والاموال كل هذا لا ينبغي ان ياخذ المساحه الاكبر كل هذا عرض زائل يوشك ان يزول لكن القضيه هل انت على الطريق او خولف بك عن الطريق بقيت بقيه حياه فينا فلمن وجد من نفسه انه خولف به عن الطريق فليرجع الى الله عز وجل والله عز وجل وعد بانه يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما اللهم خذ بايدينا اليك أخذ الكرام عليه واهدنا بنورك اليك اللهم رضنا بقضائك بارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل شيء اخرته ولا تاخير شيء عجلته واجعلنا اغنى خلقك بك وافقر عبادك اليه وارزقنا حسن التوكل عليه وحسن الانابه اليه وحسن الظن والثقه بك اللهم مكر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم مكر دينك في الارض وافتح له قلوب الناس اللهم عليك بالظالمين واعداء الدين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا واكفناهم بما شئت وكيف شئت يا عزيز يا حكيم اللهم رد كيدهم في نحرهم واجعل الدائره عليهم واجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب زمهم وزلزلهم ونصرنا عليهم يا عزيز يا حكيم اللهم إننا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطي وإذا دعيت به أجبت أن تفرج كربتنا اللهم فرج كرب مصر وأهلها اللهم فرج كرب مصر وأهلها اللهم أجمع كلمة المسلمين ووحد بين صفوف المؤمنين